وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدا من ربهم وأولئك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبل صاع غشاوة ولهم عذاب عظيم. وَمِنَ النَّاسِ من يَقُولُ أَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا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 ألا إنهم غم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَاطِئِ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ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 مَثَلُهُمْ كمثل الذي اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهِ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ضُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ اوكن عميوم سحوم لا يرجعون اوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في انذانهم من الصوائق حدر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كُلَّمَا أَضَاءَ لهم مَشَوْا فيه، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ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 الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء ابينا وانزل وانزل من السماء ماء فانفذ به من الثمرات رزقا لكم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 لهم زنات تجري ان لهم جنات تجري، من تحتها الْأَنْهَارُ كلما أُوتُوا منها من من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتو به متشابها ولهم فيها أزواج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 ما إليه ترجعون؟ هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال فقال أنبئني بأسماء هؤلاء إنكم صادق قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم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 وقلنا يا آدم اسكر أنت وزوجك الجنة وكنا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا, ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبطوا بعضكم لبعض نادر ولكم في الأرض مستقر ومتاع الإلهي فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه هُوَ هو التواب الرحيم قل نهبط جميعا فَإِنْ يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ نِدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي اوف بعهدكم وإيايا فاهدون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقواك ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وتنسون أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الكتاب. أفلا تعقلوا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين الذين يظنون انهم ملاقون ربهم وانهم اليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي ألعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 وَإِذْ نَجَّيْنِيَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُرُّ سوء سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ نساءكم. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَضِيٍّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَرْقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ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 وَإِذْ قَالَ مُنْسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ضَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِخَادِكُمُ الْعِجِلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ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 ولو من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وإذ قلنا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم غدا وادخلوا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصائك الحجر فانفجرت من هتنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم بلوى واشربوا من رزق الله ولا تعطوا في الارض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُنْسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجِ لَنَا, لنا, ربك يخرج لنا مِمَّا تُمْ الأرض من بقلها وقسناها وفومها وفومها وعدسها وبصلها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 وضعبت عليهم الدلة والمسكنة وباءه بغوب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين وَصَابِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمَ أَنْدَ رَبِّينَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 فقلنا لَوْمْ كُنُواْ كِرَدَةً خَاسِئِينَ فجعلناها هَنَكَانًا لما بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَعِبَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَدْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَّتَّخِذُنَا خُزُؤًا قال أعوذ بالله أم أكون من الجاهلين؟ قال ادع لنا يا ربك يبين لنا ماهي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 قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها سر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِن إنها بقعة لا ذنول تتير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوا وما كادوا Wielu uczestników uczestników uczestników uczestników uczestników uczestników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 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.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 قالوا اتحدثونكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به, ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون لحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يسرون وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون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 قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم, قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أَمْ تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئه واحاطت به خطيئاته فأولئك وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لأئك اصحاب الجنه أولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ ثَقَبٍ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وبالوالدين احسانا وذي القبا واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنى واقيهم الصلاه واتوا الزكاه ثم توليت الا قليلا منكم وانتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم, ولا تخرجون أنفسكم من أريكم ثم أقرتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء يتقتلون أنفسكم وتخرجون. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ طُبُّ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوَى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 فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلك مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَهَا أَشَدِّ العذاب. وما الله بغافل عن ما يعملون الَّذِينَ الذين اشتروا الحياة الدُّنْيَا الدنيا فَلَا ولا يخفف عنهم العذاب ولا هُمْ يوم وَلَقَدْ ولقد مُوسَى موسى الكتاب وقَفِيَ بَعْدِهِ بِنُسُل. وآتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنه الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا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 بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان, أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده باءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمِنُوا أن بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَادُوا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبئاء الله من, من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجن من بعده وأنتم ظالمون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 قالوا سمعنا وواصينا واشيبوا في قلوبهم به بكفرهم بهم بكفرهم قل بأس ما يأمركم به إيمانكم قل يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين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 ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزح من العذاب وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبه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 وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَتُولٌ مِّنْ عِنْهِمْ صدق لما معهم نبد نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنه كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين ولا ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملائكين بباب وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتَّةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو مِنَ يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافيرين عذاب أليم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 ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله عليها كل شيء قدير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 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إِيمَانِكُمْ كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لَهُمُ الحق فعفووا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيم الصلاة وآت الزكاة. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ من خَيْرٍ تَجِدُوهُ عند اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَدُونَ بسيط وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك انانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَغُوا أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ولا, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 ومن أَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ خَسْفُهُ وسعى, وَسَعَى فِي خَرَابِنَ هَا مَا كَانَ لهم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 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلْغُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لولا لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ مثل مِثْلَ قَوْلِهِمْ كَشَابَهَتْ قد بينا الآيات لقوم يوقنون أَرْسَلْنَاكَ أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا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 الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تداوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها سبعة ولا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الضالبين واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنوا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهروا بيتي للطائفين والعاكفين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 وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت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 كنتم سهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيهما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسمايل وإسحاق إلهاً واحداً إلهاً واحداً ونحن له مسرور تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون وقال كونوا هدى او نصرا وتهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيف وما كان من المشركين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 وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هودا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الله؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً قَنَتَ دَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ذَلِكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كسبت وَلَكُمْ مَا كسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن من من ينقلب على عقبيه كَانَتْ كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم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 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُعْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَهِ وَمَا أَنْتَ بِتَابٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ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 وَحِينَمَا كُنْتُمْ فَوَلُجُوهَكُمْ شَطَرَهُ لِأَلَّا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نَعْمَتِيمَ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوا كَمَا أَرْسَلْمَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم, ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكوكم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبي والصلاة إن الله مع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 ولا نبل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم نصيبة قالوا قالوا إن لله وإنا إليه راجعون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 وَمَنِ الْحَجَّ الْبَيْتَ أَوْ أَتَمَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِ مَا أَمِنْتَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أُنْزِلَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ من بَعْدِ مَا بينا. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعين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 وتصريف الرياح والسحاب بالمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذِرَوْنَ العذاب أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا دو لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله امامهم حسرات عليهم وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا أوالو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ورداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون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 فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَرًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُولِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمنفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذو القربى ذو القبى واليتامى والمساكين وبين السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 فمن نوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة وَمَن يَنْتَهِدْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألباب لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بالمعروف حقا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّ مَا عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فمن خَافَ من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله رحيم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 أياماً عدودات فمن كان منكم مريضاً أو, أو على سفر فعدة من أيام الأخرى وعلى الذين يطيقونه فديه تطعيم مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وان تصوم خير لكم ان كنتم تعلمون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 نَتَهِي لِلنَّاسِ عَلَّهُمْ يَتَّقُوا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لتأكلوا Wszystkie بها ila الحكام są فريقا من zbliżać الناس do tego, تعلمون są osoby, które قل هي لل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 حيث حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ حيث حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ المسجد الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التالكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا استيسر مِنَ الهدي وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهدي محله فمن كَانَ منكم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 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة فصيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا ان الله شديد العقاد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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أهل القلب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 واذكروه كما هداكم وإن, وَإِن كنتم من قبله لمن الظالين ثم <صفحة> أفيض <تصفيق> من <ت> حيث <kavvil> أفيض الناس، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكريكم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله وَمَنْ أَعْنَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَادِقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب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 واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا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 وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ والنسل والله لَا يُحِبُّ الفساد. وإذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بإتقاء أرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة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 فعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور سلبني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه وما يبدلنا ما الله من بعد ما جاءتهم فان الله فان الله شديد العقاب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 فبعث الله النبيين مبشرين ومذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الْكِتَابَ بالحق ليحكم بين الناس في اختلفوا فيه. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا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 أَمْ حسبتم أَن تدخلوا الْجَنَّةَ ولما يأتكم, وَلَمَّا يَأْتِكُم مثل الَّذِينَ خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا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 وصد عن سَبِيلِ اللَّهِ وكفر بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عَنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ولا يزاعدون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر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 ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك, أولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسق قل فيهما ها إثم كبير ومنافع للناس وإثمه منا أكبر من نفعهما ويسألون كماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة عَنِ عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فَإِخْوَانُكُمْ والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم <سؤال> إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ولا أمة مؤمنة خير من مشركتين ولو أعجبتكم ولا تكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَقُلُ هُوَ أَدَى فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُونَ حَتَّى يَطْهُرْ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا ملاقون وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ أرضة لِأَيْمَانِكُمْ أَن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 ولا يحل لهم ان يختمن ما خلق الله في ارحامهم ان, إن كنتم يؤمنون بالله واليوم الاخر وبعون تكن احق بردهم في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذين عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُمَّ شَيْئًا إِلَّا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ لَا حُدُودَ اللَّهِ فإن خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ضنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُواهُنَّ وَيُرَاضِينَ عَلَيْكُمْ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيَاتِ الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُمَّ فَلَا تَعْضُلُوهُمَّ أَنْ كَحْنَ أَزْوَاجَهُمَّ إِذَا إِذَا تَرَضُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ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 واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير وَالَّذِينَ يُتَوَفَّرُنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا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 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا بِهِ مِنْ خِطُوبَةِ النِّسَاءِ وَأَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ علم الله أَنَّكُمْ ستذكرونهن ولكن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وعلموا أَنَّ الله غفور حليم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرغوا لهن فريضه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 وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُمَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُمَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُمَّ فَنِيضَةً فنصف, فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُونَ أو يعفو الذي بيده عقدة لك وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين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 فإن خرشنا فلا زناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضايفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ من بَنِي إِسْرَمَائِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍ لَهُمْ إذ قالوا لنبيئ له مبعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا أَأَنُؤْمِنُ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا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 قالوا أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله استضع عليكم وزاده بسعة في العلم والجسم والله يؤتيه ملكه من يساء والله آسع عليك وقال لهم نبيئهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية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 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْبَتَلِيُّكُمْ قال ان الله مبتليكم بِنَهَرٍ بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن, ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغتعفه غنفه بيده فَشَنِئُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَنَجْزِيَنَّ وَجْهَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَاعِلُهُ قالوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم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 وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبَرًا وَثَبِّتْ أَقَدَامَنَا أَنَّ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَاهْزِمْهُمْ فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت ولولا دفاع الله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 وهم قتتنا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمَنَ ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا اجها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَّةِ الْوُثْقَادًا فِي وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوت يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الم تر إلى الَّذِي الذي حج ابراهيم في ربه آتَاهُ اللَّهُ الله الملك ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت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 أو كالذي مر على قرية وهي خاويه على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ وامل بلل بالسمائة عام فانظر الى طوامك وشرابك لم يتسن وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس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 قال فخذ أربعة من الطين فصرهم إليك جعل على كل جبل منهم ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم مدعهم ما سعيا أَوَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أداء والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي, كالذي ينفق ما لَهُ رئاء ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كَسَبُوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بيتغى أموال الله وتثبيتها. وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وعابل فآتت أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا الله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من مخيل واعناب تجري تجري من تحتها الأنهار له له فيها من كل الثمرات وأصابه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 ولما تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه إلا إِلَّا أنتم ضو فيه وعلموا أن الله غني حميد وآمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولما تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا إِلَّا أنتم ضو فيه وعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله ناسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقه أَوْ نَذَرْتُم من نذر فَإِنَّ الله يعلمه وما للظالمين من انصار إِنْ تُبِدُوا الصدقات فَنَعِمَّاهِ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لكم وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ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 وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِتِرَاءَ وَشْهِ اللَّهِ ما تفقوا من خير وفئ إليكم وأنتم لا تظلمون.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 أعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سروا على فلهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ومن عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الربا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِلَّا لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَلُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَن تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أموالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مِيسُرَهِ وَأَن تَصْدَقُونَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ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 ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل فليملل فليملل ولده بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتظل أحداهما فتذكر, فتذكر أحداهما الأخرى ولا يعبا الشهداء اذا ما دعوه ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى ان ترتابوا الا وَأَدْنَىٰ أَلَّا ترتابوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاظِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ألا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتب الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الارض وإن تبدوا ما في أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ حاسبكم به الله فيغفر فيغفر لمن يشاء ويعد من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون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 واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين